شيعا وفرحنا الليله واجب مولد امنا الزهراء بضعت شيعا وفرحنا الليلة, الليله واجب علينا مولد امنا الزهراء بضعت نبينا شيعا وفرح صوتك ايه شعى وفرحنا الليلة واجب علينا مولد امنا زهرة بضعت نبينا شعى وفرح ايه واجب علينا الليلة نحيي سمارها واجب علينا الليلة نحيي سمارها صقوها لاهل نقضي حفلة سهارها سقوا وهلا هي نقضي حفله سهرها هاي ام ابوها يشهد الله بفخرها هاي ام يشهد الله بفخرها واحنا بفضله من المخاطر نجيانه واحنا بفضله من المخاطر نجيانه شعه وفرحنا لالا واجب شيعة شيعو فرحنا للي واجب علينا مولد امنا زهره بضعت اي زهره الجنان بعرف اسمها شعتها الله من عذاب فطمها زهره الجنان بعرف فاطمه اسمها شعتها الله من عذاب فطمها وحي الجلاله كل سعاده غدمها حبها الشراع لينج لي السفينه حبها الشراع لينج لي السفينه مولد امن زهر بضعد شعاع شعو فرح هي الشفيعة والجليل اجتباها يغضب غضبها يرضى الله رضاها هي الشفيعة والجليل اجتباها يغضب غضبها يرضى الله رضاها يا ويل كل من شن ظلمها وعداها والله يلعن من يشك بيقيننا والله يلعن من يشك بيقيننا شعره جاوم جاوم شعاه شعو علينا للشاعر شيخ سعيد الصايف الرميثي هي الشفيعة والجليل اجتباها يغضب غضبها يرضى الله الرضاها يا ولكل من سنظلمها وعداها والله يلعنه من يشك بيقينه الله لي من يشك بيقينه شعى وفرعنه يا وفرحنا له ايت الله ماني كاذب في كلامي الله ايت الله ماني كاذب في كلامي ولا مغالي في شعوري ومرامي ولا مغالي في شعوري ومرامي صادق بمدحي بنت خير الانام صادق بمدحي بنت خير الانام والحق انها ايه الله المبينه والحق انها ايه الله ما الله أحشي, احشي احشي شيعه شيعه وفرحنا ما, أنا. أنا. ما الله ايت الله كاذب في كلامي بعد ات كاذب اي ولا مغالي في شعوري ومرامي صادق بمدحي بنت خيري لا صادق بمدحي بنت خيري لا والحق أنهى آية الله المبينة والحق أنهى آية الله المبينة شعاري شعة وفرحنا أم الكرام خير كل الشباب ما شاء الله ما شاء الله سمعني سمعني ما شاء الله لا تبرد لا تبرد <متحدث> ام الكرامي خير كل الشبابي ام الكرامي خير كل رضاها عن يوم حسابي ابغي رضاها عن يوم ايوه القرب في يمين كتابي والقرب في يمين كتاب بعد بعد ايوا القرب بي في يمين كتابي يا حظ من يؤتى كتابا في يا حظ من يؤتى كتابا في يمينه ما وفرحنا والله فزنا بالنجاة يشيعة والله فزنا بالنجاة يشيعة والله فزنا بفضل حبي بنت اهال وديعه لا يبقى ذنب وهي ان الشفيعة تعطينا كل ما من مزيد مغانة تعطينا كل من مجيد مغانة شيء أحكي شيء وع فرحنا هل يا الفرح كل موال بسروره يطلب مراده هذا قصده وشعوره هل يا الفرح كل موال بسروره يطلب مراده هذا قصده وشعوره يا يوم يقصد قمر بن هيجوره يا يوم يقصد يا يوم يقصد قمر بن عشان اللي حبه وبجواره عشان اللي حبه وبجواره رضيانه شيعا وفرحنا ايه من الزجية زهر هذا امانه بالغادريه الباري يجمع شمننا من عندنا يقبل كل سعينه وعملنا جاهل بتول اللي باشمها دعانا جاهل